بسم الله الرحمن الرحيم ح م م الملك الكتاب المبين ان انزلناه في ليله مباركه انكن منذرين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 فارتقب يوم تات السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين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 وَلَ قَدفَةََّا قَبَ لَهُ قَوْمَ فِي الرعَونَ وَج أَهُم رَسُول كَرم أَنْ أَدُّ إلَ عبَادَ اللله إن لَكمُ رَسُول أمين